ونعوذ بالله من شرور عقصنا ومن خيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يخلذ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن حبيبنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى الله شهيدا <تصفيق> أرسيكم عباد الله اولا ونفسي العصية لتقوى الله وقاعته حيث أمرنا الله في كتابه الكريم عوذ الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حق تقاته ولا تمسن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وبلغ رسوله أمين اللهم أنت اللهم أنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت الناس يشهدون. تعاليت رب الناس عن قول من لعى قواك أنت أعلى وأنجده لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك لستهدي وإياك نعبده إلهي لست للفردوت أهلا ولا أقوى على النار الجحيمي فهد لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي كفاني عزا إلهي كفاني صخرا أن تكون لربا وكفاني عزا أن أكون لك عبدا أنت كما أريد هجعلني كما تريد وخير دواكم همنا بخير شاو يرود رحمة صلوات وبركاتي بخير خير اور تمام طالبان رحمی مبارک کی کرم بران پے محمد المصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم راضی عبدالرحمان شالچوتانی کرم برو کرم بران ایمج ذمرہ راہان را تکلیوان قرار دے اس کو بھی روي المصدر وثار كان يكشف له باطني وركن دومي لان في مجه ولا شرع الصريحم ذرا اشاره اكمل بها كلها حتى مفاهيمي عايشه شوقا اهدنا الصراط المستقيم كبابي برخواست و سلاه بلخواید این چه کنسان به دیدن کن رحمتان ایده حتی اقوشی قرآن فنطور ذکر اخوات که جمعه و سفد عمده داید در نتیزه اقوشی با خود عزمان کدل لجمعه و اشاره دید و اسکت افرمیت محکر باطله تاکود دید زروریه دید جمعه با خطبه هت دید منطبه و منو طوم خاطرو غنغار بوينغل دمعي ما هو فين له الفا يا ام ام هو فين الفوقر كاين ويش يا جمعنا منك بينين من اللي فواحد اخر صافي كان شاء الله ضاعت الكلفه فرا فرا كاينه كاع شي با عمرو انسان پراموش کاره جاریواره پراموش کار. پرامقان جدی غلیه لحومانی مسلمان. سروازه سروازه با کمالیه دب بس سروازه تر اکثر اقتصادترین و جمعاتترین باشگاهی در نظری فرهنگی و دوایی یک من و تنظیم آن را هر وقتی آن بخشد یکانی راه منظم خبرمانه کار. دین اسلام اشتالیه هر ناوکاتی. کل بی آمان ولا أحد منو توفي ثلاثة ثلاثة كل ثلاثة نيجش من الجهد زاد في حماة وسات كذا كرة لا أو كسر كذا كرة ذا كرة بيشتان دلبي بلده ركض بيتل منظم اللي عادية خوي وشي ذا الخط ارتبك من لما صارت مشكله اول بس لما كانت جلسه جلسه بقوا برو الى جلسه كم ترين اداره اورجان رؤسائي شتيانه من تقولها هم يدارني مجلس ثاني خوام بابندقان أيدها لخدمة أنتموا لبعضي إهبين السرات المستقيم كذا أخذت الفاي فاي هداة من كبر رجيم مستقيم رجيم مستقيم كام كام يا رجيم مستقيم الله خوي شرح يداه عنده أي يجين يا قمبران مستقيم وشو هذا الصلاح المتع السرات المستقيم خايف مختلف القرآن إشارة كثيرة لا أنشط ويجي سريعة لنا وكفاية جرى على نفر مؤلم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين أن يعبد هذا سراط المستقيم. عشر سراط المستقيم كامل. خا فرنا تعهد الجتان لقول الشيطان نكلو لقول منكن أمي كعبادتي منكن رجيم مستقيم. فرجيم مستقيم يعني بداية خاء. أما مكون خوای اور کوئی صفت کا ثبات میں اگر منت نا جانے تو صفات پر رگے مستقیم کا عبادت کی خواہ بندے کی خواہ سب کی دستور ہے جل جلالو فرماتی ہے کہ جل رگے مستقیم نفس رائے عمران فرمید. إن الله ربي و مستقیم كان بارتها وقالتها فأنت أخبرتها إن الله ربي و ربكم خوا ربي منه و ربي يويشا إلهي منه و إلهي يويشا فاعبدوه لقول كانوا فرشي كانوا رأيك قول جسورة هذا كان كرات المستقيم أما رأيك مستقيم فلو قاع يعني هيرويكر بنا الله جل جلاله وكدوا إلا أي صد ببعض كان هام الشخص يجت أنجام يعني براسي براتي واي وثري رجيم مستقيم وإن شاء الله لا وتاركاني دعاتي بكاني دعاتي على سبيل المثال عادي خي جورا أمانة من خرموكا رجيم مستقيم أمير لا أيه تبدو سطحان جسرية العام وبعد خي جورا هاي هذا ليس هو أفضل بحثي أولا كهذا يجب أن يكون فيها وفيها أفضل هذا يجب أن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يبله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل لايتي لقوم يذكرون. فكرنا، فجورا جرى علامته هل كى إسلام قبول وأنا صر جاي مستقيم بشرت على قولك. يعني بعنوان هدايات تداعيات قالوا دينا أنا رأى فكرت هل كى خوي جركي ولا؟ الله هداك كات. خوي جركي. نقول ما ناود مثلا خوي جركون شو؟ لا دعوة ليا عليه صلى والسلام عليه وسلم يكير لياراني للنبي صلى الله عليه وسلم كدعاء مسلمان بن عمرو الدوسي طفيل بن عمرو كي أن السواد وحتى على بعض الأوس كيانات أو أسرام وإمارات أو أسرات وحتى غير خيشمان بحتك الكاتب طفيل حضوري بوقت هذيل طاني الشعر نفسه كويلته أنا ذاتي نوتي كات سفاح الشعر كويلي نوجيه وشي مش طلعين غلط ما عندي عليه نتريش كفاني إنه هر غلط أو الروج، أجردك راي أو وقت وصل المقابل شعروا ساركاني تفيلة قتات والضعف هو، ونملأي البربون نصل الصحابي كمرح بكر زين فايل وقع قاضي عمر الدوسيبو كهيشاعروه شعرك با قدرته لأخدمك قد بالاقوى فلا دانزية كي الرشفي أديان وبدي الرشفي عربي وضب في أن ما كي إيش الشعرة كي توفيل ابن عمرو ذا وفي الشعرة كي تعقبنا عمرو ذا في أن ما يكون فلا توفيل كان طمأنه توفيل بأوهم جسوا جوابي كيتنائي أشراف فريش كاتياتوا ذوروه أواني توقون لو يكوا أثر شکتی که گوره کتابایی که گوره خونی او نبوده بتواند وری پیامبر اسلام مسلمان بتو قبیله کهش مسلمانه همیشه نجیبانیان دانی ابو هر وقت تو و سرانی مکه آن خواری آمد او تو فایل و رضا فایلی هاتا هاتا نایم که بروز آن بود او نه نصیحتی او نه چیان دوتو او نه هوشداری اند که هر توبیوکی خوی فرکن لوکا ورخ فرکن لو روطبا نکو انتا راسته کاشی اتبوه او دارشون خوی گره اتبوه خوی گەورەیش ارادیشتی شتێکی بیدینا کن قصده بووە الله ارادیل لەسەر کارێکی تفیل لدوائی و وداعی کلتا کسران عربا آخر المرحله هاد هواید لحظتیره اما کنی کنی کنی کنی کنی کنی پازا وایلی سنی چلو چەند ساڵەگی پێغەمبەر سلی سەلەم لە مقابلی مەکا ێستاو وتی ئەوە چێزتیان محەمەدە هەروە چاوپێکەوتنی سله وسەلەم گچ دا چڵکیا وتی ئکوە ئەوە چ لێقۆمیاە چو پەیلو خۆیی بووی ئەوە چۆن بوویتەو موقەلبێ هەرکێت بۆەکە ژی بەڵێواسە خۆت بڕۆ واقەعیەت ببیستە زانە ئەمە ئەوان محمد بذا أنا أواني تانشيت تكا محمد براسي بشرشيت تكا روانيك هذا المذليك خطوة أهل خطو عني خطوة هيك على برابر تناط على الشعر كناتو النسر يعني زاوية كناتو أي محمد يتخورها هيك ألف سوادني وحاجة بلاني بكوناتو بنزين ليه ترتي أي مال بشيء وقابك خوي قرتي وامي خوي أني أشرح تدرواته يعني خوي جريتيه خوي تو بالای تعمید سال سلام نگی وانیجا که تعمید سلام که دیگه نیست کانی کرد؟ با او استیکت در زمانی خویی که توضیح از داد. نه شنید تعمیدی خواست سال سلام در او تعمید يو الله يما لكلامي بشر بدرة، لكلامي جن بدرة، لكلامي ملائكة بدرة او شعر نصر، من إذا المخلط، يما توحن لا ما شعر، فتر نصر، فتر ما يتكام يعني أما كلامي كثف لها، مو كذ قولت، رأي لها مطلباني والله سدها الثاني، كنت تفيله، أنا أعرضي، تفيل مفصل أنا سيجن شرح الثادة إخوتي قولت أولا كثف، و لي concentrated ALLAH zu mente لتكفح يكون ان解خوا حالة يكون انطلبوا يمتلك الhaus يمتلكIR و يكون مستون يوم ، يعني ، فـ شور الجطبي keynet cu value purseset上 estas patenting Brigham. فهو رأيت guarantee just the هذا مش كذلك. يشرح سببه والإسلام. لما في عبارة أن النبي عليه الصلاة باش بعشر علامات إن شرح السبب كيا. هما شون بزاني سيلمان فربو اسلام الإسلام. شون بزاني وأن مستقيمه. عليه الصلاة والسلام وصار فرمي نورك أخريته قلبو دل الإنسان السيني باذبه. بعشرة علامات كيا. فرمي علامتك أي أويا كوا. الإنابة دار الخلود. في شرح هياكل الاسلام جون غازي اراده الله خوشي کرے کی تو وائل سر لگے مستقيم يا نمبر 14 شرح یہ فرماتے ہیں اول یہ الابه دار الخلود يرى وضي جناك توب وقیامت الكوشي اميه ليه قيامت اهميتي بناتوب هذفي اصليت الرضايت قلب الجل الاخره دو والاستعداد للموت قبل لقاء الموت خو آمادك فردن بو دن بر هاتمي مردن دن بر, بر خوتي بو آمادك أمد أن شأنه يوصب على الضلط باز بو والله نور الإسلامية إن شراحة الصدر بو يشتر لكن ليه بوري يعني أقم دنيا <تصفيق> أبساء وإشياء فرمه والتجافي عن دار الغرور أول دعنا كان فرموه دي ابران خلاصه اخوه هدف اسويث اخره قرار ديميه يعني كوشي اخره دابات بيتوه ديميه دو اهم دنياك الدنيا يظهور ردوي نواسي دويك جرمناكي وكوب يجي دليتي فاجناكي ولا سري مصمم ودان هرجينا يعني والته خذ آمادك يبون مرت بار لها سمي مرت تنسي على نشاني وتطور دل بعض بواقر عوام أو دار أفرمي أما عكسي أوا ومن يريد أن يضله وكسك خلني قرأك الله إش قرأك يقوم راهبك يجعل صدره ضيق كارك ليتاقل صلا يعني الظلينات وعني كلمة لا إله إلا الله بوري وسأتني الديني خواه بوريه همین دو تا رو بچوته. دینش، سینه، مغز و فکری که قویگرته. آوردار دو کلمه خوشی و نعوالله. یک بیفن حرج ناو حرج و حرجنش تو. حرج به معنای تختیه دشوار و کلیه. لمعناش شاب به معنای شا جنگلی کی انبوه که ولادت جنگلی کی و بیشتر. انسان نتونه عبور واي دوره تشقيق کرو اکتي الذين اخوات هو دروديني قبول نکر و صلى الجلبغ اس زندگی کا ہر لحظہ خود کو بچایا ہر لحظہ یا دو تعبیرتیں في السماء كذلك بحرج انما في السماء السماء اشارہ ہے کہ ادمی کیا که انسان آب و تابان با آسمان هست، برز و تابان با آسمان اکسیژن کمتر و تو وقتی اکسیژن کمتر و تو نفس انسان تنفر می‌کند، اکثر وانکه آقای لبانی‌ها بهمان لیج‌لگنده وانم تارون بند اکسیژن غالباً وصل الله در شعر الله را فرموا استنشاط هواء وأكسجن كم تردد انت احتياجي وماذا تبعث عني كنفسي راحات في اشياء فالشارة بوى فرميه فرميه كثبت ديني نقدر كون نفسي ثانقا يعني هو كو بهي حياتي ستو ثانقا وقل ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني أو كثيكوان لذكر يا ديما لبندايا ديما لعبادتي ما كشتلكا حياهكي سخط التنجه حياهكي كيف حياهكي بدون اكسجين هنا لو وقعها يا جنب دنيا اكسجين او اجل اثنين شنو كنقدر تبدا او حر اكسجين او ارضي ذلك جربغل جاري واحد تاورايشه الاكسجين مايه حياتي الدنيا برعك او مايه حياتي الدنيا تنقاي غرامي كيما ولا بواليع اللي هو وجعلنا من الماء كل شيء حي همشتبه او حياتي هي ولو ربکست اوكسجن از منکن افريد بود او مش اوكسجن ایتشه Fernید ربکست طالب نلاً دینی و تم فاضناعون خادص عط Pro god دینی ب یعنی او افريد هر قAnani دینی خوای نهانه ب دینی خوای ب behold Ar Um ولیش م موجود ها وقاو اللي خريقة كذلك يجعل الله الرز على الذين لا يؤمنون آوه إن أخوة يقول ركساني كواف يعني أنجرة إيمان جرن بذبكي وفراوي جنيا وقيامة وهذا آه ما وهذا ثراث ربك مستقيم آه مره يقول مستقيمي كوي إذا بنا عوي كثيرين زاري وعاك عراء جبرى أشياء والشريعة اخوان رفكيت وفلان كارو وطريقة وفلان أما نجل تخصاني كنئة مدرسة عنك اخواني قورد للقرآن هذا صراط مستقيم صراط المستقيم بالتباعيتي بدون قيد وشرك لقرآن صريت يا غنبري وعليه الصلاة والسلام داناو اثر ناوية تريوانات عني بدون بسو هذا صراط المستقيم صراط صراط وشريعت اخوه شرعت شرعت من هج و اغلان كي فرموا وشرعناي وردوا بس ا امك افرني كس هدايتي فيا كرد اسلام و اسلام قبول كروس بو بوصي علامته يك كوشاي دو ذل نبو بدنياو مغرور نبو بدنيا و كوشاي بو خوي بو آماده که صالح و با توانت و خوشايبوي عمل شان و تواله ترگه مستقيم بو شهو كه غنبلي قولي عليه الصلاة والسلام ما ناقب البصير ك يا ما فيمان لا حقيدها طوالت مكان شارطه كم ذيكي خلها اعمالا خوي دوران لدوائيه اوانع انجام داله خواهی جوری آمد که من بالا حتی آینده و دهها سال، لحاظ متی قرآنی خواهی جور آبوم، که آوانشمان بشر عدالت هب آن بزاین برآتی، او عملانه نداری جماعه مثل و آخر دعوانا الله برکاته. عوض من شیفان الرجیم ربنا الحمد لله على حبه بعد علمه وعلى عقبه بعد قدرته أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صلي وبارك على محمد وعلى آل محمد كما قليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلهي بتو قرار لا تواني كان احسان ترا شمار نتوانیم کرد. گر ما زبان شبت هر می، شکرتuye 1000 نتوانیم کرد. راستی یکی توی که تقدیر و تشکرمان دیاتریا حمد سپاسمان بخواه. فرانتر که فرانتر که اینو کو خویه فرمی. چه جوابی دعای, دعای او آن ادات و که حالا حالت استرالیا ول ند قایل داره اومیدی انتقاداتو. راحتی باشه لفظی اما خریکون مزمنسان ناامید بودی. باشه کی زۆر تەواو مزمنسان دوای و بەهارە الله و علیم. کدوم هریف ما انتخاب نه تیران و لە نه تیران تیو ولا زرتن شوی. راستی ولتا. فاید وریک شو ارادهای ترجیح تعاد جبرانی مافاتی مزاج عالی کردووە نازانانی ت بە یەک ئەەتر و الله بووە ئەو خیر بەەکە ە ئەتر الله.وە سای دڵ یەک تەوبەت وەڵام لە دڵۆ هاتووەتەڕی تەوبەی پاک ۆ خیر و بەرەکەت ئەوانش کەوا ماسییتزار. بۆ ئەوانش کەوا لە مەسیری خوا دەرمشۆن زۆر هەن گەورەکان گەورە، بخاطرية دان أهل إيمان ولا تكيب يدين لعذاب فاردة كيف يدين فروان هذا؟ استخطارك صحيح دورا بس يا صالحان ولا بند صالحان يقول لناه ما نعبر دوامتا بواب استخطارك هو ضيئا تعذيب ولا قناة ولا اوی که واگرای جوراً قامان دست نمی‌جات ماند، واگرای جوراً هممان افزود کرد. تن شب غزال خمتن کی مبارک کس صحابه، اولگون نمونن رحمت روزای خان لبی بعد قي جواز على تذمر اواهر عصر جستب او عشرة اي وعصر امرؤ اهل ايمان بن بدا ثاني امرئ يذ اي كيف واهل ايمان امرئ كيف وقوانب ورذوري او ذكرهم بالله الله وروشكاني خاصه ذكر بها وأما بنعمة ربك فحدث نعمه ثاني خاص هذا تروح فليس بعضك تذكرني دوى داستانی بزنان ایمان الموتان ازهای طرح عالم در عام 50 عالمsource حفور به دارستوف تعالید ن loosefonی ایمان و ایمان و تنزد لوه ایمان فی ایمان عناصرین قبل امید در دار ا mêmesیاغر Christians افريقین سهل و افران قبل ایمان این سهل تطور ایمان ؟ صلی ایمان میاد کنید بطورت اوناش اونان او ادد crashes قران بعيد براسي قران مايه رحمتها براسي قران روشنائي چاو بينايو روشنائي دله درون بشره براسي أوي او يك وايد هو اشتكلت قلت انا عن رميك بولا بمعنى ان نجي عصر اسواني ما يعرفوا فقا جمع تقديم في سنه سيدنا جبرائيل عليه الصلاه والسلام فات باران باری و تم ببر ماند و اری و است او باران باری و تمام تو سوال میه ده کانیک جمع کریا جمع تقدیم و خاطری و ام جمع الا اسر هرگز جمع نایوت و هم جمعت تکثر بس او جماعت حج جماعت فرتری و استوا و أو كا بعض العلماء يقولون أصلا جارجار تظهر ثانطلا بقاطري أو تنوع لكارابير مجاكني جامس بدونه جارجار حتى عزرو بهالجنبوة جميل بدونه نجحش فصلا عزرو نمرة كوكبندوسار كوكبندوسي ما غيره عشاء عشاء في بشارك كوكبندوس فلان بعض العلماء يقولون لك كاتي بارانو بايتنو باورو ثر ماشي عن تاريخ بدون أو لا ولاد يا ما اولاتك حق ان تمساره كريوستن سكيت نمبر 123456789 ان شاء الله فايجور بكوفر هاندل ده سنه ثاني سامبر و... ل... او على بنسبه زينه بولنا ماما هو دانيكيال يكيتيكريال دازملي دازملي حي او ع پایای گەورە ش لەمێ قکات وهشتی خۆی شادی کاات و لە ختازار و چاوشی کاون لە دکانیبان دۆش بە و چشەکە بکەین لە خڵ چونن زاححمە زۆریان کێشاوە بۆ هاتنی بۆ پرەن نخۆشاتن بەڵام من ووتم ڕات من ژم ئەمە بەڵام جارێکی سری شاری پێکەم ب قەزیە خۆشە ستان هەررکامان ئەڕۆێن بۆلای نەخۆشی وەزی فەمانە من نەنێ كمان فرس الطومن ديها كأو بعضنا، مجرد فيكم بريفس عاصم ناصر لي أروي بولاي النفع حتى 2000 ملاية درود ورحمة الدفتر <سؤال> أني رث، كأو ساعترني كأوارد، رشوي كأوارد درود ورحمة الدوانير حتى 2000 ملاية، شوي أروي كأص حدرود ورحمة الدوانير، <سؤال> <سؤال> تواي حتى من أشياء من نتواري نخوشك ومتشوم ولا يستوى ومجيلا يترى أنت فرهن يقول لكم هم هم دولتين حتما نشتها شكرتين لك وراء عطوب ولا ينخوشك كمان. لا شك فهذا الشيء يقول لحماسك يشاويك هاتوله والأحزاب ومتفايتك فرهن موزيفكم يدعون المرسي غنب الفلسل المطرنة يكل لحق كان أهل إيمان أو أسكتين نخوشك وتنبرون الملاقات يكتر ما حق يترى من الناس بأبنين کارێ بۆ خواه کرد حسانت اتوی اجر و فاداشت اتوی بخواه کاری کش بو شخصی بکنی و بو خواه نوی هزار ممنون و تنکفوش خیل ناگه احوانون لحمت کشه هم روشی کامت ها بیشن بو اتوی دن کاری فقط بقاطری رضای خواه و تقدیب لکزمین تا خواهی دوره برکت خواه تا عالم سلام دکتر حاکی اورا درم و قوستانا سرعت دکتر موری اگر فسالم کو و قوز آینه اپتا از آهنگ پاپ تا آهی ناص داستان تورات داستان کی وافای حیات یک پسیم دکتر کا تریکس کانا دایف طالب دار لو جاییزەی لەکشوەری کاەدا ب بە خاطرری تاڵبەت و بەخاطرری جەنین شناسی منال ڕەحەما بناکە تۆ شتانناای ڕ شخصێکی بەناوبان گەورە لە عربستان ودعوەتی لیکنم بێ لە علمانی ئسلامی هە شخصێک سەرێ و ئایاکە فران کە لە مۆدی جنین و من خلقەتی مناڵ لە ئەوەڵەوە چۆن خلەرقەوە و دوای چی لەێت لە ئەمیش ێژێ د باش کتێوەکە چی ژن کتێوی چواردە قەڕن لێرەو بەرە قەورێ پێ ەکەنێ ئێمە ماوینە چۆ لە کتێوی ئمڕوا کەش بکەین بەرەبەر ەڕێنیستا وان فریکن تێ کتێوی چواردە قەڕنلێرەولا کۆنەپەرستی تاکەی م چواردە قەڕن و تەمایلی نیە بەڵام دوای ئەوە شتێت لەدڵیا دروستەو ێژێت بابڕۆم دێچکێ شۆخیان پێبکەن ثموعنا قرن تقريباً أو اخت أو آخر قرن وازدواه. وعدي قرن بيسوى. ثموعنا مقرنا وخلاصه وان بحثي شوارده قرن فشك. خلاص بتحثي أم بي بي إيراد برينا الإسلام وقرص تما خوري القرآن كواردي عربساني. كذا عربساني وخلاصه جلسات جوازون الدول تحققات تما هل يا روتا سكرو دعائك من دكتور وليو دعائك من شيخ ديني لما ناس زي براسيل إنسان عاجب من الإنسان الجندي نعم الإنسان جن ومرأيك إيش عزيم سنيشته بيجند نصالة هاي صالة تحقيقك لسبب أحدك كم شيء بجورن لا تيو تعلمها تغيير عندي اويك في أول كم القرآن إشارة في كتير لما ورد الجنين ومراحل الرشدين وزادوا من قابل شركة دور شا. شا يعني. كي في بعض الحقام له SMB الخاذب أن تعمل Panel. Ke compra il uma presta sra. Kafkaur tells the ska that not really 힘 Never completed a conversation with your loso And then the actions ofsted There you are treating a book in لو كونت إصلاح يعني كا دعائنا ونصمتنا. في جيشه كانوا بسبحان جوانب الدنيا خرج مترية وصلي أول. أو درجة ذلك كتر هرم دانشمان دانم بو في سختي روسيا. قد تي كن روج جلساته في لم دانشمان دانم سلمان وانه لتر تشرحي أن دانشمان دا أوجار كل إسلام شرحه ده لقرآن تبلغ الرؤي التكميلي وشتيك واع مثلا انتظاري بوس من اجتياو القرآن على طوقي وحب عندهم من المسلمين أوجار يا جنوا خوي يا جم تومي سلماني يا جم أو تشرحات طوي كإله آيات القرآن هيجوا المسلمين تاني صلي جاني بيتا يا من مودي ورم فيا كربيا كقرآن واقع الكلام يخواتو ده من يك و محمد علی صلی الله و السلام برای دوای خواهد. دایا و پس دای مدتی بلاتان و تعجب نه و اگر روزی که تمریت انتخابیا ول از بارکانه باقی کردی مسلمان بود. خداوند بر اجتماعی و اجتماعی مناطق میخواد درفع بشه. دای باعلن اعلامك من مسلمان وبعنوان اخت خارج حياتي خوم يك الاكتشافات والاختراعات في هايو فاو فاوشتي توا صالها زحمه البكشاب بلايك واوجدتي ان تنطال جيم يك كشف من كليات اسلام حقيقيه واقعيه والقران يك بس ويا سوق يك يا كي لا استراحة ورا كان مرتب عماني كل وقفة. للمقابلة كلها على مكعب ده الناول. وبدل يبادل وبأوپرري إكتفاه ويجم أشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. استلمان و. وأوكى وعيش كدوايها وصل إصلاح يانكار. هل كان في وخلاص ما قال دليل. شاب كاتل إيدات الدرو. يا ثلاثه الشقبت فيها يا الشقبت الثالثه شقبت انجليزي الثاب كتاب قران كتابه شقبت انجليزي بزواله بارتي تجمع ثلاثه صفحات ثلاثه مقالتان كلهم جمعوا نو في هاز اجاز فرنسا في الشقبت انجليزي قران ثالث شقبت انجليزي هادو موجوده ثانيه طن تاعي دانشمندانی گورا و کیاوانی گورا مرکز اسلامه اسلامش کېګه الحمدلله جربدون کې شرط خل او خج دانې انک از غرب طلوع میکنه او څه قشنگ دانین تر پای کان چې دوران درکه ان بو اسلام په کلی لا بو ان څه دورې اسلام درک شخص کې رئیس مورې جدیدی امریکا کا فریکا زدی اسلام بازت تاکا شااته ل ولاتي خيا او او ن خللكله بقي شركه بدفاع المسلمانان وبدف على إسلام فزاراتيع بدفع چية وبدفع أن أ ننا او بازاره ل دران دا خوشتان ل باوتان ل قو من زكان ل كان مسلمانان ومجبور دفعا لا يج مجبة عقب نشني خب ولی چۆن امضا این کلا پالیکاکت سفید نذرتده تا بقیه حتما عملاتشون نداره. تا بعنوان کل خیلی داره خیلی علاقه فرموا. آه وقتا با شعرتیانه آت شیرات ایزد برافروخت. هر انتک کوک ند ریشش بسوزد. و کو به خوا داینایه هر نوری خوا. اگر ئەوانە دسمه پروالات کن بیانت وانه بری او باید نگر نه اوله ولاتیم نوری خوریانه گر نه آدمان کاتاره باینن کسی نه توانه بری مخلوقه کی بشکلی خواب بیره کنور و باران و ئەمانەیە آمانه ایشونه توانه بری نوری خواب بیره ک اسلام ال و ضوء الله اسلام نوری خواب اسکنات وانه بری بی؟ هركي اكيني لا هركي وروت مالي فرعون تيني لو كان تقرر ان جورب يتو حكومتك الا بوا الله دستور ذا موسى شبر على مال فرعونك يبدا نمرود اش ها نمرود دستور ذا حين نالو بيكس من قرار من على جات حكومتك او تكبا خايه جور ذا دستور ذا اش ابراهيم عليه السلام على نبي لا قرار الدين في خو برتاتو برو البردتي بوتا اش واید رو سکرگوان دی و شکتاله وای خانواده تونبلر وازانو دبرون دقتل تر تقلیل خانواده وله بریتانیا بر علی اسلام هر خانواده خو شې هله کین پرمان متسلیته د اسلام اتره پکې ستونه ما لا کوز بخیر تر همې څو ان لم قافله و جماو نوین ولم قافله کوا بدی بازو بس دي دي تقليد نه. بو با علم، با مدرک و با سند و دینیان گرسو همیش با مدرک و سند دین ماندوریم تقلید نکنیم چون بردوامنیه چون اسلامه نویم چون بردوامنیه ارسی نویم چون نیە دین اسلامه بە با تحقیق بوریم بۆ تحقیق بوریم با بچه و بیسوانی نو خلاصه زحمتی با بچشن چون هر چه کس رنج با داوت و جنج دفاعی بیقی بلا هر چه رنج و زحمت لە ندا دی. براسي مصالية مجواة يا أجر لو لاتمعنى إسلام عمليتنا كن جاهن وكوننا منشارم كمسمتنا سالهاي سالات توصي ما فيها كن بومباي لكن ما نقول للصف كيدنا فرمانة خمسة فرمان باي لك إزعاقها سالهاي سالات توصي ما فيها كن رغيبات ما وراها ريكين وإرسوهاشان بين أمانة بين كنا تقلد عملا بين ما يدان تقوى جورس عادتي الدنيا في أمر بنسي منك ثمن السلام علیکم و الله علیکم. نزدیک علیا وای جهان داشت لذان روا آخرین نزدیک فکر مقبول من تو کو عزمان تبدیل اگر خبر نکنی نزدیک هم که آن دو جنب تند آخرین من داد شم و تو و یا مشکلی از کاملا جگه در اللهم احضر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خلح يا إيمين والأموات إنك سميع طريق مجد الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخذر لمن خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل إنحاء العالم على عداء دينك يا رب العالمين يا الله كل بالسكر اللي خطفاياك اللهم يا عبد الله سبحك يا الله حسنك تعالى من قبل الله يا مو باو فداكم رضوان من بوخيد او نيمان كواريمان من بوبروجا يا الله لك جنبيين وصديقين وشهداء صالحين على باشتي فتا جمال في يا الله دواكين ملئكم الرحمه الخات بهرمانك يا الله وسبب جنا كان ما عندش مكان ما ضالتي بمزانه أي الله بالدواكين خير وبركه دنيا قيامه مبردوام كيف يا الله للدواكين جوانكان من جاتر وصراحة الهداة والصحة والدين في خد أي الله وانا منعوه منع عن النار والصالحان في عساكي يا الله للدواكين صاحي ونعوه ثانيا يا ابنة الفرمي نعوه جامعا بالقرآن وصلنا في غنبارا في الفردكان يا الله للدواكين مشكوه جوانكان من حلكي أي الله للدواكين لا جزندی زوان و لگونه های زوان بمان تاریزی. یا الله اتری خلق کند بخاطری لگونه های کنی زوانی آوردی جهنم ون قایق دارا کن کنترل زوان من که بنسب من. ای الله عقبت بخیر من که. یا الله کردو کردواریم اتحاد و برای تفخیص نامان. و کوبا جوران من ابراهیم و صلاح الدین و سایل ورسیم من که سفارش هر کمداری اسلام که خورد. ای الله حسد و حسد و کینو جزات پرستی نامان. How تذكر الصفاء والسمنة والإخلاص والبراية كي يا الله لا تكامنا أباد وعباد تركيته قرآن والسلتة يغمبر كده عليه الصلاة والسلام كيف بشراورونا كروشنا يبو الدنيا وكامت من يا الله ليبدأوا كي نبرا مجاهدة كان مانا يسرم عالماء بجانوا بماروا بالزبانوا بهموا وجودي فهم للرقية وعلى جهادة الفيام وفقيا اي الله لدواكين برمض و مكان ما لدرعان ما زوني انتكري جسل جسرين يا الله موفق انت بصر زال مكان انت اي الله زال مكان انت قابل اصلاح و هدايا جنلا بقابلتوه الله لدواكين انت بصنج عبر الجميع و يا الله عبد بحرما انت لبا اشتفى فتالة بنبيين و صدقين و شهداء و الحمد لله